قَيْرِ <تصفيق> الْمَنْضُونَ وَتَوَجَّهْ وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ بنال يضل عن سبيلك رب نطمس على أموالهم وشد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يرو العذاب الآليم قال قد أجيب الدعوتك ما فاستقيما, فاستقيما ولا تتبعا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 لقد جاء الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا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 لا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون.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 لنا والذين آمنوا كذلك حقا وتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير من ربكم، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليه، وما أنا عليكم بوكيل، واتبع ما يوحى إليك، اصبر حتى يحكم الله، اصبر ح. تا يحكم الله وهو خير